الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه الماده ة والصلاة ورحمة الحمد العالمين والسلام على الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتذا بهذه واستنى بسلته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين الجمع الكريم السلام لله على أرسل وعلى آله بسلته على إلى عليكم ومن يوم بهذه شرعه الله رب ر ب و ت ك قدمني ا ل أ خ الفاضل تقديما وهو لعله من أ ه ل ا ل ب ل ا غ ة فبالغ ولست كما قدم إ ن م ا نحن نعمل في ا ل س ا ح ة بقدر جهد بسيط إ ع ذ ا ر ا إ ل ى الله و ن س أ ل الله تعالى أ ج ع ل ن ا و إ ي ا ك م من أ ه ل العلم وممن ن يسعون له وموضوع محاضرتنا ص ن ا ع ة ا ل ح ي ا ة في عصر تتصارع فيه معاني ا ل ح ي ا ة بين ا ل م ا د ة وبين الروح وبين القيم والانفلات في هذا العصر بعض الناس حياته لا تخرج عن إ ط ا ر الطغيان المادي و ا ل إ ش ب ا ع الحسي وشهوات م ل ذ ا ت و ا ل أ ب د ا ن و ا ل أ ش ب ا ح فقط لا ينفذ إ ل ى معنى ا ل ح ي ا ة الحقيقي و ا ل ح ي ا ة في التصور المادي ح ي ا ة ا ل م ت ع ة و ا ل ش ه و ة و ا ل ل ذ ة و ا ل ح ي ا ة في التصور ا ل إ س ل ا م ي ح ي ا ة ط و ي ل ة م ن ت د ة إ ل ى ا ل آ خ ر ة وهي بمقاييس البشر ح ي ا ة ليست ك ح ي ا ة الناس ا ل ع ا د ي ة فهي لا تنقطع و م م ت د ة والدليل على ذلك قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا مات ابن آ د م انقطع عمله إ ل ا من ث ل ا ث فدل على أ ن ا ل إ ن س ا ن أ ح ي ا ن ا يعيش ح ي ا ة ط و ي ل ة بقيم ومعاني ج د ي د ة ل ل ح ي ا ة ا ل ح ي ا ة في التصور الحسي عمر محدود و أ ل ف ا ء و أ ن ف ا س م و ق و ت ة واجال م ع د و د ة و ا ل ح ي ا ة في التصور ا ل إ س ل ا م ي هي ح ي ا ة العمل الصالح والقيم فهي تكثر بالطاعه حتى بحسابات البشر ف ل ي ل ة في شهر تعدل أ ل ف شهر ل ي ل ة و ا ح د ة في التصور ا ل إ س ل ا م ي تساوي الف ش ه د من العمر الحسي وهذا يعني أ ن ا ل ح ي ا ة ليست بالمعنى الضيق عند الناس و ا ل ح ي ا ة في التصور ا ل إ س ل ا م ي قيمه بالقيم إ ذ ا كانت بدون قيم إ ن م ا تعني عيشا محدودا وعمورا مرسوما والفاظا م و ق و ت ة يخرج الروح تخرج الروح من الجسد فيصير إ ل ى ح ي ا ة غير هذه ا ل ح ي ا ة ولكن يا لا يبقى له أ ث ر جميل ولا موقف نبيل هذا إ ذ ا لم يخلف في حياته موقفا قبيحا و أ ث ر ا سيئا لذلك ص ن ا ع ة ا ل ح ي ا ة ا ل ح ق ي ق ي ة ا ل م م ت د ة ا ل ط و ي ل ة لانه شوف العمر ا ل ي ع ي ش ا ل إ ن س ا ن المحدود د بعض الناس مغبون في عمره بمعنى هو يعيش ا ل ح ي ا ة التي يعيشها كل الناس لكنه يدخل إ ل ى ا ل ح ي ا ة ويخرج دون أ ن يكون له دور ملحوظ ولا عطاء مؤثر ولا موقف من المواقف ا ل ن ب ي ل ة هذا يعتبر مغبون في عمره باعا عمره الغالي بدراهم بخس م ع د و د ة وهو فيها من الزاهدين طعام وشراب و ح ي ا ة ع ا د ي ة جدا ا ل ح ي ا ة ا ل ع ا د ي ة ليست هي ا ل ح ي ا ة التي أ ع ن ي ه ا هذه ي حياه ا كل الناس كافرهم ومسلمهم انسو انسيهم و ج ن ي ه م ولكني ا أ ع ن ي ح ي ا ة ذات أ ب ع ا د و ت أ ث ي ر و ح ي ا ة ف ا ع ل ة وهذه في نقاط سوف أ ذ ك ر ه ا بعد هذه ا ل م ق د م ة العمر كنز عند المسلم وهو لا يضيع ل ح ظ ة منه في غير ما يرضي الله ل أ ن عمره غال ي فهو يترفع من أ ن يضيع جزء من هذه ا ل ح ي ا ة لغير الله و ا ل ج ن ة مع ما فيها من النعيم الذي لا ي خ ا ل ق ه كذب و ا ل س ع ا د ة التي لا يعترضها شقاء ل أ ه ل ا ل ج ن ة ح س ر ة في ا ل ج ن ة حتى قال بعض اهل العلم هل يمكن أ ن يتحسر ا ل إ ن س ا ن في ا ل ج ن ة قوله و عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما تحسر اهل ا ل ج ن ة في ا ل ج ن ة إ ل ا على س ا ع ة مرض عليهم في الدنيا لم يذكر ولم ه م يذكروا الله فيها يعني الحسر الوحيد ان ح م و ي ك ت م ل ي ك سعر لم الله ف ي ا و ان ت ذ ر ا ل ي ه ت ذ ر ع ل ل ه فيها و ا تذكر الله فيها و ان تذكر الله فيها و ان تذكر الله فيها و ان ت الله ف ي ا و ان تذكر ت فيها و ا ل ل ه ف ي ن تذكر ه ي ه ا و ا تذكر ل ل ه فيها و ان تذكر ا ل ل ا و ان تذكر ا ل ل ا و ا تذكر ا ل ل ا و ا تذكر ا ل ل فيها و ا ذ ك ر ا ه فيها و ان ت ر ا ل ه فيها و ان ت ذ ك الله فيها و ان ت ذ ا ل ل و ان تذكر الله ا و ان تذكر الله فيها و ان ت ذ ك الله فيها و ان ت ذ الله فيها و ان ت ذ ك ل ل الساعه ا اللى كبير لو كنت أنك طوالي لو تقول الساعات ا ما ذكرت فيها ل من عدة أ الله ويوم كده ما ذكرت كم ذكرت قلنا الساعة فيه الله من ما أصبح لحد ما غابت. إلا محاضرات في المساجد ب ق ي م ة ا ل إ ن س ا ن وحياته لكن ا ل ح ي ا ة ا ل ف ا ع ل ة لذلك يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث ا ل ت ر م ذ ي الصحيح أ ع ذ ر الله عبدا بلغه الستين من عمره زور عمره حتى ستين س ن ة ما عنده أ م ا م الله ح ج ة يعني وتقول يا الله والله ما لقيت لي فلقه انت كان عمره خمسه وعشرين س ن ة وطلقتك عربيه في شهر ع ذ ر ة الله يقول لك ما عبدت مالك ت ق ولم لي ا ل ت لي ف ر ص ة كنت ن ا و ل ي ة ت ج ي ل ه لكن ما ا د ر ل ف ر ص ي ت ا لكن ز و ل بعد ستين س ن ة الله يقول ر و ح و ما عندك مجال ثاني تقول لي الله ولم ك ج د ف ر د ة يعني الله أ د ا ك ا ل ف ر د ة بعد العيب منك انت والتقصير منك يعني أ ي زر و بلغ ستين وليس معه من العمل الصالح الكثير هذا مقبول في عمره ل أ ن ه ب ت ك ر ب ا ل ن ا س ب ة بعض الناس عمره ستين سنة وقام ع العصرية بلعب في في الدولة ن و ي بالتصابي ص ب ف ى فعله ا ت و أ ق ب ض منه شيخ خلت فتاه اظن من شاف الصبيان شيء لاكن أ ش ن منها زور عجوز لاري ا صبيان ذا ل ن ا س يقولوا في ا ل د ا ر ج ي ب يقولوا شنو كراع انت كراعين يقولوا شنو كرع ببو و ك ر ا ش خم كرع ا بره جوا جوا ل آ خ ر ه يعني أ ص د ق م ع ن ا ه قرب معناها حبيبه يبقى في الستين مفروض ي ش و ف له جامع يعبد الله ف ي ه ودا حتى الشباب لكن ب س ل ب يقول أ ع ذ ر الله عبدا بلغه الستين من عمره ولذلك أ و ل ا أ ق و ل ا ل ح ي ا ة في التصور ا ل إ س ل ا م ي ليست ه ي ا ل ح ي ا ة التي يفهمها الناس لها حياته لا ه ما وراها ء فيها ح ي ا ة ه برزه وعالم ا ل ب ر ز خ عالم كبير ا ل آ ن لو ت أ م ل ن ا إ خ و ا ن ا مما ا ل ر ن ا ل ذ ا ل د ن ي ا ف ي ق م زول ما انتظروا هذا و ث م و د ة و أ ص ح ا ب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا امم ك ث ي ر ة جدا كلهم ماتوا سيبعثهم الله ولا يخفون عليه ولا يغلط في أ س م ا ئ ه م وفي أ ش ك ا ل ه م وفي أ ع م ا ل ه م كلهم يقوموا واحد واحد خلينا ا ل ب ه ا ي م يقوموا الجزاء اضحى ا ل ب ه ا ي م في اليوم كان ي ق ا ل البهائم يقول لهم افرزه لنا ما افرزه البهائم ا ل ل ي تاكلت بربع ا ل كيلو ده شار كمونيه و راس و د شار ا ل م س ك ي ل و البهائم ا ل ل ي خلقت مما الله خلقت لها ي ل و اكلوها ل ة ه ا ك ل و الناس يوم ا ل ق ي ا م ة ربنا لبعثه كلها دون أ ن ي خ ت ل ف عليه شيء سبحانه ه وده ك ل كنفس واحده ما ما يعني ليس كما قالت اليهود والنصارى أ ن ه تعب ولقد خلقنا السماوات و ا ل أ ر ض وبينهما م في س ت ة أ ي ا م وما مسنا من ما لغوب في تعب فشوف يا اخواننا المؤمن عميق في تصوراته شوف الناخذه افتحت قبل كم من البشر بعضهم منعم و ب ع ض هذا م م ع ب خ و الشيطان ن ا يقول ا لك ل صلى الله عليه وسلم البرزخ ه رأى حياة مما وسمع من ان ف ل إ ق الله ع ع ن ا شوف ي ه ا ص ل هو على عبد الفيق بين ر ه بمئة ا ل ج ل ر ربنا ق ل الملائكه دققوا في الغمر عذاب بدون حساب ما بروك ما بروك بحق ت عملت كده ليه ي ع ذ ب و ك يوم القيامه وروك غلطت وصحت وبروك بعدين مال ا ا ل ج ن ة هنا ا ل ق ب ر ده حساب عالق النار يعرضون عليها غدوا و ش ن و و ع ش ي ة ويوم تقوم ا ل س ا ع ة أ د خ ل و ا انا فرعون اشد العذاب ف ا ل ا ل ن س ل قال قضى الله على عبد بجلد م ئ ة ج ل ة قال فبكى حلل م كبير ح م كبير قال نسلم مررت على الكثيب ا ل أ ح م ر في الصحراء ف ر أ ي ت قبر موسى و ر أ ي ت ه قائما ي ص ل ي فيه لله اخوانا ش ا ع د ان ه ر ر ح ن ه ز ا ت لك شوف سبحان الله شيء شي شي ع ج ي ب فدعا بكى في قبره بكى و س أ ل الله التخفيف قال عليه الصلاه والسلام فجعلت عليه صوتا واحدا لما بكى و س أ ل الله الله قال له خلصت بصوت واحد, صوت واحد قال فلما جلد استحال قبره عليه نارا فلما عفا سحر قال على ما جلدتموني قالوا صليت ص ل ا ة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره ف ا ل ح ي ا ة تختلف عن ح ي ا ة الملحدين ا ل م ا د ي ة التي تنتهي بالموت إ ن ه ا ح ي ا ة في تصورات المؤمن ط و ي ل ة وهذا له أ ث ر ه على سلوك المؤمن واستقامته اذ أ ن ه إ ذ ا عمل يعمل وهو يعلم أ ن ه يرجع إ ل ى الله يجازيه ويحاسبه فيرد الحقوق إ ل ى أ ه ل ه ا ويستقيم في معاملاته وفي أ ف ع ا ل ه و أ خ ل ا ق ي ا ت ه وسلوكياته وذلك هو أ ث ر اليوم الاخر على السلوك طيب اخوانا ن كيف نصنع ح ي ا ة فاعله ده سؤال مهم احنا لان الواحد ي ق و ل يصنع ح ي ا ة إ خ و ا ن ن ا لا ترضى لنفسك أ ن تعيش ح ي ا ة ع ا د ي ة ا ل ح ي ا ة م ل ي ئ ة بالشخوص وبالذوات الناس ال في ا ل ح ي ا ة ش و ي ة الحين ا يقدر شويه لا يستوقفك منهم إ ل ا ا ل أ ف ذ ا ذ حتى الكفار أذو... مهمة. الكفار ز و ء وديني سهلة ل مهمة ا اللي بيخترعوا غير الكفار اللي بيغنوا ويرقصوا ونحن فهمنا مع الناس اللي بيغنوا ويرقصوا بيه في م ش ك ل ة الاجيال ا ل م و ج و د ة ا ل آ ن يعني واحد تلقاه بحفن لاعب ك و ر ة م ا ن ا ن ر ف احد من ش المسلمين ب ح ب و ن ه مكتشف م ومباليه يرتعبونه يرتعب فارغه ب د ا ن ا الفارغه في ك ف ا ر ما عندهم نفع ا ل إ ن س ا ن ي ه الناس اللي عملوا ل م ك ر و ف و ن ا ت والموبايلات والكمبيوترات والمصباح الكهربائي ناس كفار لو كانوا جبنوا الحفلات ما ك ا ن عملوا حدا يعني أ ش ا ن هو يعمل شيء لا بد يكون ن إ س ان جاد باختصار يعني. لابد يكون ع ن ي ي لابد إ ن س ا ن جاد أ ن ا أ ر ي د ك ان تصنع ح ي ا ة ذات أ ب ع ا د إ ي م ا ن ي ة تجد على ذلك أ ج ر ا ح س زور العمل مصباح كهربائي ذ ك كان مسلم يدخل الجنه طوال ا ل ك ن ذ و كافر إ ن ه ما قال يوما من الدهر اللهم اغفر لي لما حدثت ع ا ئ ش ة عن عبد الله بن جدعان الذي كان يطعم ا ل ح د ي ب ويسقيه وكان رجلا يفتح داره ويكرم كل الناس وينصر ا ل م ظ ل و م قال هو في النار فما حنتفع بها كويس في ا ل آ خ ر ة ك أ ج ر كيف نصنع ا ل ح ي ا ة ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى في ص ن ا ع ة ا ل ح ي ا ة ق و ة ا ل إ ي م ا ن وفاعليته أ و ل ح ا ج ة دائما تصنع ح ي ا ة ق ي م ة لا بد من أ ن يكون لديك إ ي م ا ن عميق مجرد ا ل إ ي م ا ن السطحي الذي يقوم على أ ذ ك ا ر كالفاظ دون أ ن تنفذ إ ل ى جوهرها أ و أن تسبر حقائقها أ و أن تدرك معانيها و أ ب ع ا د ه ا هذه اذكار ع ب ا د ة ض ع ي ف ة و ا ل ص ل ا ة في ص و ر ة أ د ا ة واجب أ و آ ل ة و ف ي ط ب ط ر ي ق ة ص و ر ي ة بعيدا عن لب وجوهر ا ل ص ل ا ة وقيمها ق ض ي ة ض ع ي ف ة فلا بد من ق و ة ا ل إ ي م ا ن وفاعليته لا بد أ ن تكون ق و ي ة إ ي م ا ن و أ ن ا أ ق و ل يؤسفني أ ن أ ق و ل أ ن عصر التقنيات التي نعيشها ونتلمس هذا العصر الذي نعيشه ونتلمس آ ث ا ر ه عصر التقنيات نحتاج فيه إ ل ى إ ي م ا ن ح ب و ب ا ت مع أ ن الناس التقوا في ا ل ت ق ن ي ة والتعامل مع الدنيا لكن في ا ل إ ي م ا ن ضعف ا ل إ ي م ا ن ل أ ن كل العمران الحاصل هو عمران مادي تحيد عن العمران الروحي و ا ل ح ي ا ة في التصور ا ل إ س ل ا م ي لا بد فيها من البعد الروحي ليه قال إ ن ي خالق بشرا من طين ف إ ذ ا سويته ونفخت فيه بالروح حتى رزق ا ل إ ن س ا ن هو في بطن أ م ه وسعادته وشقاؤه وكسبه في ا ل ح ي ا ة يكتب لما ينفخ في ش ن و ينفخ فيه ا ن و ينفخ فيه الروح يخرج ا ل إ ن س ا ن جسدا وروح تعنى ا ل ح ض ا ر ة ا ل ق ا ئ م ة بجسده الا ء المفرولة الآن ب ا ل ج س د أ ي ن ر س ا ل ة الروح وغذاؤه ح ق ي ق ة ما فيه. إلا في إ ل ا في ا ل إ س ل ا م إ ل ا في الدين لكن ا ل ح ي ا ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل آ ن ا ل أ م ه ا ل إ س ل ا م ي ة كل إ ي م ا ن بالمحسوسات والتعلق بالماديات نحن نعيش وسط غابات من ا ل أ س م ن ت والسير الشيء الذي يكون ل ش ن و كل م ر ة يعني م د ي ن ة جديده كويس؟ على نمط الموجود في الخليج ا ل د و ح ة في دوحه لا يوجد هنا والطائف ومعرفه الرياض والشارقه و ا ل ح ي ا ة ز ي ن ة كل مرة المعمار ماشي للفوق ن أ م ل هذا ليس بحرام ولكن ن أ م ل أ ن يواكب هذا معمار وارتفاع في ا ل ق ض ي ة ا ل ر و ح ي ة عند المسلمين و ا ل ق ض ي ة ا ل ر و ح ي ة تعني عدم التسليم الى ا ل إ ي م ا ن بالمحسوسات فقط ف إ ن هنالك ق و ة ق ا ه ر ة و إ ر ا د ة غ ل ا ب ة و م ش ي ئ ة ن ا ف ذ ة هي م ش ي ئ ة رب العباد سبحانه وما تشاءون إ ل ا أي شاء الله الناس ض ع ف ي ن و أ ش ا ن أ د ل بالليل م س أ ل ة إ ي م ا ن الحبوبات الناس ا ل آ ن في ظل الطغيان المادي وضعف الجوانب ا ل ر و ح ي ة بيحتاجوا إ ل ى كلام كم يقول حبوبات زمان يقول لك الله ما ش ق ا ل و حنكن وشنو وضيعوا ده الان الناس ف ا ب د ه م إ ي م ا ن الحبوبات أ ه م ما في ا ل ب س ا ط ة وعدم التعقيد ما معقد إ ي م ا ن بسيط والعقيده أ ص ل ا بطبيعته غير م ع ق د ة المسالك ا ل ك ل ا م ي ة والفلسفات ا ل ب ش ر ي ة هي التي تفسد جوهر ا ل ع ق ي د ة ا ل ع ق ي د ة في ا ل ق ر آ ن و ا ض ح ة اين هم ع الله كلام قطعي قل افي الله شك فاقضي السماوات والارض ا ل ع ق ي د ة ب س ي ط ة ونحن ن ف ق د ب س ا ط ة العقيده ولكننا نتكلم بصاحبه العقيده ونحن نتكلم بصاحبه العقيده ن ح ن نتكلم بصاحبه العقيده ونحن نتكلم بصاحبه العقيده لكننا نحن ع ت ك ل م بصراحه اللهم لا مانع لما اعطيت يعني أ م ا ذلك الديك فلا ي ج ه ة احد من عقلك االدن الله ذلك ا يطمئن مات الزعزع هذا معنى الكلام الناس في ممارساتهم في السوق والمعاملات هل مطمئنين اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما م ن ع أ ام ان ثوابت اليقين قد اهتدت وحقائق الايمان قد ضعفت وشواهد اليقين قد تضعضعت في النفوس الناس ا ل آ ن متوجسين في الرزق بالذات في النظري يؤخر الرزق على الله مما ي ج ي في العملي لا يريد ان يقول الرزق على الله يخاف يلاوزه الموظف و ص ح ب الدكان و ص ح ب الكبد أ ي يزول عنده ح ا ج ة في راسه يخاف انك خلاها بجوع ويموت إنت قلت أنت ما شوية تقول مانع تدرك ما تتلفظ به لذلك يحتاج الناس إ ل ى هذه ا ل ق ض ي ة ق و ة ا ل إ ي م ا ن ق و ة ا ل إ ي م ا ن بتفيد ا ل ش ر و في حياتك تجعلك تتعامل مع المصائب من خلال ت س ل ي ة النفس والرضا التام فلا يتطرق إ ل ى حياتك ما, ما, ما يعكر صفاءها ل أ ن الله هو الذي قدر ذلك عليك و أ ن ت تعلم وتؤمن وتستيقن أ ن تقدير الله لك أ ف ض ل من تقديرك ل ن ف س ك ثانيا ا ل إ ي م ا ن يجعلك تتخذ المواقف ا ل ج ر ي ئ ة والقرارات ا ل ح ا س م ة في حياتك ل أ ن ك لا تخشى إ ل ا الله إ خ و ا ن ن ا الناس ما يفتح الله للناس من, من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ي م س ك الله بضر فلا كاشف له إ ل ا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ا د ر أ ت ا ل م ع ا ل ي ولن يصيبنا إ ل ا ما كتب الله لنا الناس ب ق و ا ض ع في ف الجوانب لماذا ل أ ن ه م يؤمنون بالمحسوس و ا ل ح ي ا ة كلها ليس فيها البعد الروحي إ ن ه الله على كل شيء قدير خلل أ لأمر م ر هذولين امر ل لامر أ م ر ك ن ت كبير لك يا ما يا الأمر يقول يا ل أخا ا أ الله ب ق ص ر يعني كويس انت أ ش ر ا ل استناف طوال اليوم ك وكويس حقك لكن لو لم ت ك خ ل ي الله ن ا ق شكلها الله قال أ ب ح ث عن ا ح ب و ب لكن لو لم تكن خللت يعني ا ل م س أ ل ه تحت التعامل مع ا ل إ ي م ا ن من خلال ا ل م م ا ر س ة ا ل ي و م ي ة شفت المؤمن قلبه قلبه معلق بالله و ع ق ي د ة تربطه بخالقه فلا يلتفت إ ل ى البشر ب ب ت ا يا إخواننا ل ز و لو يقول ل خطى خطى سيما ا لك ل ل ه في قلبه ما يلتفت إ ل ى البشر في شيء سالم بن عبد الله بن عمر ا بن الخطاب رضي الله عنه وعن أ ب ي ه وعن جده لما أ م ر ه الحجاج أ ن يقتل رجلا حجاجة الراجل قال يقتل قال له ما قتله قال فيما لا تقتل ز ل د ل ي قال ل أ ن ه أ غ ض م ن ا زعم لانه اشدق زعم سالم رضي الله عنه يعلم إ ن ه لا يشلد م ا م ر ئ مسلم إ ل ا ب إ ح د ى ثلاث زنا بعد إ ح ص ا ن وكفر بعد إ ي م ا ن والنفس بالنفس زعلنا ما فيه قال له ما صح زعلنا فيه ا ف ذ ل ك خ د في موقف حرج ك ما ختلوا دا ج ا معه مشكله سالم قال سمع وطاعه ع ش ا ل نسيف وساب الزور اسال افتن برا البيت برا القصر يعني و س أ ل ه قال له أ ص ل ي ت الفجر اليوم في ج م ا ع ة قال الرجل نعم حل سالم قيد الرجل وقال ا ن ض ي إ ل ى أ ه ل ك من أ ي س ك ة من السكك تريد أ م ش ي ل أ ه ل ك نشدك ل أ ي طريق شرب يعجبك قال ثم رجع طبعا ل قال, قال, قال لا أنت قال أدرك ولم وقد ا ل لك اطعته قال حدثني ابي الوداع عبد الله حدثني بن عمري بن الخطاب ما بدي ي ش ا ك ل في ه أ ب و ه د ه ما بدي اكلفه أ ن جدي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في ج م ا ع ة كان في ذ م ة الله أ ت ر ي د ن ي يا حجاج أ ن أ ع ت د ي على رجل هو في ذ م ة الله عشان كده لما تصلي الفجر في ج م ا ع ة تاني متلاوز كما مرخص تمشي بشانه ر و ل ك ن م ا ب ي ع ت ر ض ك م ش م ع ن ا ه ا ا ل ن ا ن م ا يرخص تتمشي ب م ا ن ه و ل ح ر ل ك ن م ا تتمشي ل ا و وحبه ز ع ا ل حرق ز ب ش ا ل ز ولكنها يقوله صليه في جماعة ي ج م ا ش ي بشانه ع وتتمشي س أ بشانه ص ل و ل ا م ص ش ي جماعة ش و ف ا ل ز و ل الصليف في ج م ا ع ش أ ب ع د م ن ه د ه في ح م ا ي ة الله يخلي م ا ي ق و ل د في ح م ا ي ة الله يا اخوانا زوج في ح م ا ي ة عقيم ساكت ك د ه في زوج ي ص ل زوج في ح م ا ي ة الله أ ب ع د منه شفتها هل صار في في ج م ا ع ة ده انت كثرت في ج م ا ع ة ا ث ن ي ل يوم ك د ه إ ن تماما ما ج ت ل ف ت البشر ف ق و ة ا ل إ ي م ا ن وفاعليته اكبر ما يصنع ا ل ح ي ا ة ل أ ن ه ا يعطي ا ل ح ي ا ة البعد الروحي والعمق الغيبي ا ل ح ي ا ة نفسها في إ ش ك ا ل ا ل آ ن ا ل إ ش ك ا ل ا ل إ ي م ا ن بالغيب ا ل آ ن بقي ضعيف ك ن م ه تابع ي خ و ا ن ن ا ق ض ي ة ا ل إ ي م ا ن بالغيب ض ع ي ف ة ا ل آ ن ا ل ج ن ة موجوده ا ل آ ن وهي م خ ل و ق ة م و ج و د ة ل ل آ ن في أ ي عالم من العوالم ذلك لا يعلمه إ ل ا الله والنار م و ج و د ة ولا يعلم ذلك إ ل ا الله ت أ م ل فالجنه والنار أ س ر ا ط ادق من ا ل ش ع ر ة و أ ح د من السيف تمر عليه أ م م ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن ولا ينقطع أ ن ا أ ؤ م ن بذلك ل أ ن ه كلام رسولنا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكن في ليه؟ لان ك ن الدنيا ا ل ق ص ي ر ة ا ل ص غ ي ر ة قد استغرقتنا يخواننا النار الان آ ن موجودة ل آ النار موجود ة وين محلانا ا ل نسلم زمان قال اطلعت على النار ح ق ي ق ة ام خ ي ا ل حقيقه ة ان النار م و ج و د ة قلت عرض علي َََ عنقود ُُُ علم ِ من َ ا ل ْ ج َ ن َّ ة ِ قال ف م ج د ت يدي لاخذه ثم تركته اما واني لو اخذته لاكل الناس منه إ ل ى يوم القيامه لا يفنى منه شيء ص ب ي ط ر ل ع ي ن بديك بسيطه بس. لو كان شاله كان الناس تحدي و م ا ل ل ي ن ه ي أ خ ذ في الصبيطه دي و ز ي ا د ة من ي أ ن ا والصينيين ذاتو معانا بين صينيين ن م ما كان بتفلح النبي صلى الله عليه وسلم مشى في ا ل ج ن ة ف ر أ ى حوراه تتوضا في ذلك الزمن ف س أ ل عن القصر فقيل لرجل من قريش اسمه عمر بن الخطاب فتركه و م ض ى وقص لعمر ذلك قال وكدت ان أ د خ ل ه ولكني ذكرت غيرتك قال بكى قال او ميت اغار يا رسول الله ت أ م ل كده ماذا تامل ا ل ح و ر ي ة لا حد يوم من القعده لا شيء لا ركبت نظاره نظر لا طيب لا حد يوم من القعده في ج ن ة ت ي ك ولحد ما رجعت تصلي ده في ا ل ج ن ة وفي الدنيا اللي كانوا في زمن ع م ر في زمن نبيسلم وين حسنا عجزوا و ج ا ء ج ي ا ل وعجزوا والحريه في نفس ع م ر لك م ا ح د عجز ديمه ا ل ج ن ة و م و ج و د ة كده نحن نحاول نعمق التصور في الغيب عشان نحسن التعامل مع حياتنا ا ل م ع ا ص ر ة اخواننا ا ل أ ر ض التي نعيشها انا عشيت في كوكب ا ل أ ر ض وكوكب ا ل أ ر ض جزء من ا ل م ج م و ع ة ا ل ش م س ي ة و ا ل م ج م و ع ة ا ل ش م س ي ة جزء من م ج ر ة و ا ح د ة من آ ل ا ف المجرات في هذا الفضاء الكبير وَأَكُنُّ ذَلِكَ من الله وكونه الذي خلقه. تأمل. ماذا و ل ل ل ه وَكَوْنُهُ ا ي خَلَقَهَ لكن تساوي ا ل أ ر ض ب ا ل ن س ب ة لهذا الكون الكبير إ ذ ا كانت ا ل م ج م و ع ة ا ل ش م س ي ة ك ل ه ا بكواكبها جزء في م ج ر ة و ا ل م ج ر ة جزء من ملايين المجرات م و ج و د ة <تصفيق> الحمد لله ي خ د ي ك م الله و ي س ت ح ب ل ن ه ماذا تساوي ا ل أ ر ض وماذا يساوي الكون ب ا ل ن س ب ة ل ل ج ن ة والنار و ل ا ج ن ة والنار الأرض هي موجوده ما يدعوك ما د و ك ما يدعوك ما ي د و ك ما يدعوك ما يدعوك ما يدعوك ما يدعوك ما يدعوك ما يدعوك ما يدعوك ما يدعوك ما ل د ع ي ك ما يدعوك ما يدعوك ما يدعوك ما يدعوك ما يدعوك ما يدعوك ما ي د و ك ما يدعوك ما ي د ع م ا ما يدعوك ما ي ا ع و ك ما ر د ع و ك ما يدعوك ما يدعوك ما يدعوك ما ي د و ك ما يدعوك ولن يساوي ب ا ل ل ه قال لي ا ح ق و ل م حلو س ا و ي باللاذن خلي أ ج و ج ما اجوج إ خ و ا ن ن ا هذا العلم مهما بلغ قاصر وما أ و ت ي ت م من العلم إ ل ا قليلا لذلك ا ل أ ر ض لا تساوي ب ا ل ن س ب ة للنار التي خلقها الله ش ي ء ل أ ن الارض فيها أ م م لا تحصى ولا تعد والواحد منهم درسه كجبل احد وما بين منكبه إ ل ى شحمت اذنه م س ي ر ة ث ل ا ث ة أ ي ا م كما جاءنا الخمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دير ش و ي ة وبعد يوم نقول لجهنم هل انت ا ل ا ت ف تقول يا اخوانا ا ل ل ه ي ق و ن ي قصير ا ل ص س و ل صغير ا ل ر و ل الشديد أسكد أو و ر ي ك ن ان نتعامل بحقائق الشرع ا ل ق و ي ة الرسول يتكلم عن ر ق ع ت ي ن في الفجر اللي ا ل ر قال ي ب ة ق خير من الدنيا وما فيها الدنيا فيها فيه ك ر ي س ي ا ت و ت ا ن ي والدولارات الدولارات ا ل م و ج و د ة في الدنيا كلها ك ب الدهب الموجود في الدنيا كلها كم فيه م ل الدنيا و م ا فيها ي ت خ ل ت اليوم الكامل ر ك ع ت ا ن من الدنيا خير وامجاد م فيها بالجبال ا ل و ح ي ط ا والدول والأنظمة والأموال ا ت ت و ل ر والعربات و و ا ل م ج ة في الدنيا كل ه ا والرقشات وأمجال كل داخل والدفارات يا اخي اخوانا والله نخدعنا التصور ل ل آ خ ر ة التصور كله ينصب نحو ح ي ا ة ض ي ق ة إ خ و ا ن ن ا ا ل ج ن ة ا ل آ ن م و ج و د ة كبيره شديد ا ل أ ر ض لا تساوي ب ن س ب الهشه والنار م و ج و د ة ودنيانا التي نعيشها و أ ر ض ن ا لا تساوي ب ا ل ن س ب ة لله شيء ا ل ن م س ص ل ا ل ل قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث المسند لو أ ن حوراء ح و ر ي ة في الدياج تبسمت ل أ ض ا ء ت ما بين المشرق والمغرب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 كما تطمس الشمس ضوء النجوم ولو أ ن ط ا ق ة ا ل ط ا ق ة معناها ا ل ض ف ي ر ة من شعرها بغل ل م ل أ ت ما بين المشرق والمغرب عطرا ولو أ ن ه ا تفنت في بحر مالح لجعلته عذبا زلالا ا ل ح و ر ي ة خ ل ا ل ن ص ي ف على ر أ س ه ا خير ل تلقّب ت براسة عن دماشها خ من الدنيا وما فيها بالحكومات والبنوك ا ل م ر ك ز ي ة ا ل م و ج و د ة جون كرزات وكيل... والاخ ل ببنك ل ا ل ح ج ي ب كلهم وكلنتون والقاعدين والجامعات ف ا ا د و ل و ا ل أ م و ا ل والنفط الموجود في الخليج وفي العالم كله و د ا ر ي ق ا لعب في ا ل ج ز ي ر ة ك ل ه وكل أ س و ا ق الذهب الجنب الخارطوم هنا السوق العربي في الخرطوم والدبي ف ي والقارات ت ت ح الواطة ل و والدول القماش الفوراس ا ل ح و ر ي ة خير من الدنيا وما فيها قماش بس غالي أ غ ن ى من ده كله قماش خلي ه ز ا ت في جسمه ولا في ناي ة طبعا ً ل ن ا س ت ط م ي م البطن من ن س ف ا ن الدنيا إ ن ت لما تسمع كلام ل ذ ا ت ه لو ده تعلس بتغير ر أ ي ك إ ذ ا أ ن ت شاذ التركيز التحجز بالخير رائع ز ا د و يطنم البطن ل أ ن ه مبزغ في المقارن ص ل ا ل و إ ن ك ا ن الصالحات من نساء الدنيا يكن و حورا عين وهذا لا ينفي أ ن ه ن ل ك حور عين من غير نساء د ن ي ا والدليل الحوراء التي راها النبي تتوضا أ م ا م قصرمن قصرمن عمر ب ل خ ط ا ش في ا ل ج ن ة رضي الله عنه ولم يطلسهن يطمسهن ي س ه ن إ ن س ل قبلهم ولا جان فواحد عمك قبل كده سمع الكلام ده قال ت ث ب ت و لي ه الكلام ده علي اليمين أ ن ا أ ق ن ي في ا ل ج ا م ع ة عندما أ ر ج ع البيت ثاني بس اقضي أن أموت في ا ل ج ا م ع ة عند شئوني لكن بس ياكدوني افتحوا ن لي ش ك ك قلت ل يا أ خ ي هكذا كلام الصادق المصدوق والله لا داعي منك صوت عشان تصوت ف ي الانتخابات كما يفعل السياسيين م ا د ا ع منك أ ص و ا ت ولا داعي منك منك ع م ر صالح الكلام ذا كلام من لا ينطق عن الهواء ان هو الا وحي يوحى ولذلك عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نحن نحتاج إ ل ى تفعيل ا ل إ ي م ا ن ثانيا ص ن ا ع ة ا ل ح ي ا ة بعدم الرضا بالواقع والدون لا يستطيع أ ن يحقق النجاح من, لا ي... من... من... من يرضى بالقليل وليس له من الطموح ا ل م ت و س ط في كل المجالات و إ ن أ ر د ت أ ن تصنع حياتك ق ي م ي ة لا ترضى بالدون خ ا ص ة في أ م ر ا ل آ خ ر ة و ب ع د عن الكلام السلبي الذي يبعد ا ل إ ن س ا ن عن الاقتحام والجراه الخواف ربه الخواف ر ب م ش ر و ط تشرب ت ك ل ا ف ا ر غ لمن تعيش أ ن ت ان كنت تعيش ل أ ك ل ك لطعامك وشرابك وعيالك ل ح ي ا ة ن ا ق ص ة لابد أ ن تكون مصادما للباطل وجريئا في الحق و أ ن ل ا تتردد و أ ن تعيش ح ي ا ة ذات ر س ا ل ة و إ ل ا فما فائده انتحر نفسك ولعيالك ح ي ا ة ض ي ق ة الخواف إ ي ا ك أ ن تخشن الخواف لا ت د ر د ولا ترضى في ح ي ا ة تريد صناعتها بالدون شوف عبد الله بن جعفر ا بن أ ب ي طالب رضي الله عنه جاءت امراه ت س أ ل ماذا ت ش ح د ث كان على فرس الفرس يرى قروش في الدراب قروش ك ث ي ر ة نزل لها من على الفرس وقال خذيه بما فيه قال له بعض الناس لقد أ ع ط ي ت ه ا أ ك ث ر مما تستحق هي لا تعرفك يعني يخواننا يكون غنيان شديد ويمشي عارفة أزول زول ما يقوم يديك ح ا ج ة بسيطه ة ولا تكون خجله ل أ ن ه ب يكون عارف الموت عارف المزوده ماله وفرد ان تجتمع كده لكنه لا يعرفك التمرين وهي من, من اللائي ت ر ب ى بالقليل المره دي كانت ح ا ج ة ب س ي ط ة ت ر ب ى قال إ ن كانت لا تعرفني ف أ ن ا أ ع ر ف نفسي و إ ن كان يرضيها القليل ف أ ن ا لا يرضيني إ ل ا الكثير اياك ان ترضى بواقعك وما انت عليه وسبب النجاح أ ن لا ترضى ب ح ي ا ة ونمط ح ي ا ة أ ن ت فيها وهي ليست ف ا ع ل ة اخوانا مش أ ي ح ي ا ة انتم كي تكون كويس مالا ما بقول غير غير ان, إن كنت ترى أ ن حياتك ليست ف ا ع ل ة فلا ترضى بالدون شوف عبد الله بن جعفر بن أ ب ي طالب رضي الله عنهما كان في م ك ة في م ي ن ا ء في أ ي ا م م ي ن ا ء و أ ح د ا ج ا ج اليمانيين جاء من اليمن ضاع هيمانه هيمانه ي ع ن ي شنو ا ل ك م ر وفيه النفقه في ق ر س ه في قروسه قال استحذر مذعور مسك في عبد الله بن جعفر قال رد إ ل ي هيماني اتهم و عنه و أ ن ا لا أ ر ي د أ ن أ ف ض ح ك في موسم الحج و أ ت ق ر ب إ ل ى الله بسته عليك قال هيمانك كم فيه قال عشرون أ ل ف النفقه والهدايا مثلا عنده م ي ت مكه فاتعلم فاتعلم لانه ا ل ل ه دعني وبارك لعبد الله في صفقه يمينه, في يمينه قال لو اني اتجرت ل في الحصى و ا ل أ ح ج ا ر أ ر ب ح كان لقط الحجاج من الشارع وباعد يدوس عين كثير يبحثون به عن صاحبه أخوانا فزر ذاح ي منه هايبان لقاء ل حبه ولحد ح ص ل يعني في نزول د م رجع إ ل ى عبد الله بن ي ح ف ر وقال له يا هذا أ و ل ا أ ع ف و عني وسامحني ذا ا ل أ و ل قال سامحتك قال وجدت هيباني و أ ر ي د أ ن أ ر د عليك هيبانك قال إ ن م ا نعطيه لا نرجعه أ ب د ا ً البلدان طيران يا اخواننا ن ف ق كامل في الحج ا عشرين أ ل ف بس ما كان مميز يعني الحج ما كان مميز عشرين أ ل ف عشرين أ ل ف رادانه وقال له البلدان ل ا س ن ر ج ع ه اخذوا وقال ت ب و ذ ا هو فزول بعم ي ل شنوز و س أ ل عنه قالوا هذا عبدالله بن ج ع ف ة ا بن أ ب ي طالب ا بن عبد المطلب اليمني قال الفضائل لهم ولم ي أ ت ي بجديد ما جاب له احد شنو ا ش ت ن ش ب ه ه فلا بد من أ ن لا ترضى بالدون و أ ن تترفع عن الواقع الذي تعيشه اخوانا فين ط ق ه مهمه لازم اقعد ا ك ت ف و ا لي حسنا العشر ا ل أ و ا ئ ل من الخج دخلت كنت اعرف ا ق و اول حيث كشروا قبل ما تعمل أ ي عمل صالح شو ف أ س و أ خ ص ل ة عندك تخلعنا في ا ل أ ي ا م بس اذا كنت ب ت ك ب ر تخلي ا ل ك ب ر اعتنى العزم على ا ن ه العشر ا ل أ و ا ئ ل دي تكون سبب ل أ ن تترك الخصال ا ل ق ب ي ح ة قبل أ ي شيء كنت بتع لف و دوران بتكتب شركات أ ب ع د من الشغله اي ش غ ل ة ما ي ه ا أ ب ع د منها بس هذا أ ج ل ما يمكن أ ن يفعل ثالثا لما لا ترضى بالدون عشان تصنع ح ي ا ة لابد من ارتياد م ع ا ل ا ل أ م و ر ولا بد من أ ن أن أن تتطلع إ ل ى ا ل آ ف ا ق ا ل أ و س ع دائما الدين لا يريد الانسان ميت حتى في طموحاته عشان, عشان يعودك ا ل إ س ل ا م على ا ر ت ي ا د معالي ا ل أ م و ر دوما فلابد من أ ن تعود نفسك على ارتياد معهد ا ل أ م و ر ا خ و ا ن ن شوفوا في بعض الناس ينبغي أ ن يترفع أ ن ا اكلمه حسنا شي ء في بلدنا فيه ا ل ك ر ة كون الزول يلعب ك ر ة في جسمه عشان ي بقوي المؤمن القوي أ ح ب الى الله من المؤمن شنو الضعيف دي ما فيها م ش ك ل ة لكن تشجع وبطاقه ع ض و ي ة تشهدها يا أ خ ي دي فارقه والله في كل مكان الناس ي د و ر لابو دي فارقه يا أ خ ي فينال ب س ح ر ق عمته أ ش ا ن ا ل ف ر ق ج ا م كون يزور عمتك دي حرير ا ل ك دا ك ل ا فارق وفينال في الانتخابات بتاعت الكوره دافعين مليار و ب ع د ا الانتخابات ما تموت هذا ماذا؟ ف ي ز و لا تقلقوا ي ل لك يقول الرياضة من ر ي ض ل أ ي قبت ل اجل م ش ك ة لكن فيزول ان ل ا ا س ل ت ع ل ي م يصفق ا يوجد ذلك لك عيناك م ا ل و ا أصور هل هذا مع ن م الامم هذا ن ي ا ل م ر ل ل د ر ج ه اقل ماشي ل ك ن تجمع الانسان جاك كان الحفلات حلال لا يمكنك ا فائدة وضيع ا تستفيد تضيع ج ي ك ب ا ثمنها ب ي لكي ص ر ر ا ما ح ب ي لها ما زول ب ت ا ع ح ف ل ا ت ب ي ع ا د م أكلمك لا تبقى عالم خليك إ ن س ا ن ج ا د في أ ي مجال في الفيزياء في الكيمياء في ا ل ك م ب ي و ت ر في الدين في الطب في أ ي مجال لا تبقى عالم لا بد تكون إ ن س ا ن ج ا د ا ل أ ل و س ي يقول رحمه الله تعالى يحدد عن نفسه وكيف أ ن ه طلب العلم يقول وربما أ ص ا ف ح بالجبين صفحات الكتاب من السهر سهران كل مرة ا د وذلك ا شراصوا الكتاب وصافحوا بالجبين صفحات الكتاب ويقرأ السهر وإن مع من ع أ ا ش م يوما فعلى ضوء القمر لما ع فعلى ضوء ن و ن عنده مع شمع بقرأ في ضوء و القمر ل ذ كثير في ك من ليالي الشهر و أ م ث ا ل ي من اقران في م ي ا د ي ن الزهو يرقلون وفي بيد في بيداء الشهوات يرفلون يؤثرون مسرات الاشباح على ملذات ا ل أ ر و ا ح و أ ن ا مع صغر سني وضيق عطني وضيق شنو عطني يعني شنو يعني لسا معون ص غ ي ر لا تغرني حالهم ولا تستفزني فعالهم هم ما شاء ع ل ى ح ب ل ه ما ش ج ر ت فليك كبير جدا خليك يسعدك في حياتك وسعى الى ارتياج معان ا ل أ م و ر قلنا ايها الاحبه بعد ق و ة ا ل إ ي م ا ن وفاعليته ثم عدم الرضا بالواقع ثم ا غ ت ي ا د معالي ا ل أ م و ر رابعا ا ل إ ق ر ا ر بالفشل والاعتراف به عند وقوعه بمعنى لا يصنع ا ل ح ي ا ة ولا يحقق النجاح من لم يعترف ابتداء بالفشل يعني أ ن ت ينبغي أ ن تعترف بما أ ن ت عليه بالنقص لتكمله أ م ا المزهو بنفسه الذي لا يرى عليه نقصه هذا لا يمكن أ ن يصنع ح ي ا ة ولا أ ن يتقدم خامسا لا بد من المواقف ا ل ق و ي ة يا اخوانا أ ك ل م ه في الدين بحاجه مهمه جدا الدين مواقف الاسلام ده مواقف لو قلت سير ا ل ص ح ا ب ة وتراجع الصالحين ما ح ق و ل ك وكان يصلي الصلوات ا ل خ م س ة في المسجد م ا ب ق و ل ك هذا صح ولا لا يملك كله يعني عملا خطر ضر عنه كان بنو الساعه ة ك و ب ص ح الساعه ة ك و ب م ش ي العمل الساعه ة ك و بجنب بعمل كده لكن المواقف ا ل ق و ي ة التي حصلت في حياته هي التي كتبت وهذه ص ن ا ع ة ا ل ح ي ا ة يعني المواقف التي تخلد و ا ل أ ح د ا ث التي تمجد هي ا ل أ ح د ا ث والوقائع ا ل ف ذ ة ا ل ف ة التي هي موقف قوي شوف الرجال مواقف ا ل ص ح ا ب ة كلهم كانوا يصلون في الجامع ة لكن حب الزمن ده لما زول يموت ي ق و ل و ن لك وكان يصلي الصلوات الخمسه في المسجد, ليه؟ الخمسة في المسجد شوية. لكن الزمان عشان ك د ا ل م ن ا ف ق ي ن كان ا ل ص ل ا ة الصبح والعشاء عليهم ثقيله ة ثقيلة ي ل وقت ما ع لان ال ه ل الحياه ن ا مالون صلاة بيجي ب ص والعشاء ا لكن ل زمن ب ج ي و ل م ا بيجي يبدو ن ا ل أ مؤسسه ر واحد ما إشكاله الحياة في ي لأن حتى في الدوام والعمل والنمط و ل س ن يجب ان يكون هذا ا ل د ي ن يكون هذا المسجد ي و ن هذا ا ل م س ج يكون ه ا ل م س ج يكون هذا ا ل د ي ك ن هذا ا ل م س ي و ص ل و ا ا ل ص ل ا و ا ت ا ل خ م س ة ف ي ا ل م س ج د ل ك ن إ ذ ا ك المسجد يكون هذا ا ل م س ج ن ا ل م س ج د يكون هذا ل س ج د يكون ه ا ل م س ج د ي ن هذا المسجد ي ن هذا ل م س ج د يكون هذا ل م س ج د ي و ت ع ل يكون ا ل ح ف ل د ي ع ن ي ا ل ح ي ا ة ت ه س س ا ب ت د ا ء على ا ل ص ل ا و ا ت ا ل خ م س ة بعد ذ ا ا ل م س ج ي ك و ا ل م س ج د يكون ا ل م س ج د ي و ا ل م س ج د يكون ه ا ل م س ج يكون ا ل م س يكون ا ل م س ج د و ا ل ح ي ا ة ط ا ر ل م ي والدنيا و ا ل م م ا ر س ة فيها قارئه هذا إ ش ك ا ل من ا ل إ ش ك ا ل ا ت ا ل ص ح ا ب ة مواقف ا ل م ن ا س ب ة و د ه بيخلي ان عمر الخطاب معروف م و ا ق في ه ف ا ل ه ج ر ة معروف في م ك ة معروف في ا ل م د ي ن ة معروف بعد ما أسل ب ع د ما ب ي ج خ ل ي ف ة مواقفه م ع ر و ف ة ما بيجيب لك حياته كلها بيجيب لك من حياته المواقف ا ل م ؤ ث ر ة ا ل ق و ي ة أردت ان اردت أ ن تعيش ح ي ا ة ح ق ي ق ي ة فلتكن لديك مواقف ق و ي ة وشوف إ خ و ا ن ن ا الصحابه ة لماذا لهم م ي ز ة على غيرهم عشان موقفهم في الدين انت في الدين دا متجامل زول خلي موقفك قاطع و أ ج ل صحب الرسل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 وهما لدين محمد الجبلان ا ل ا ت ن ي ن دين ذاته في واحد أ ح س ن من التاني أ س م ا ه م ا أ ع ل ا ه م ا أ ق و ا ه م ا أ ت ق ا ه م ا في السر و ا ل إ ع ل ا ن أ س ن ا ه م ا أ ذ ك ا ه م ا أ خ ش ا ه م ا أ و ف ا ه م ا في الوزن والركحان صديق أ ح م د صاحب الغار الذي و في ا ل م غ ا ر ة والنبي اثنان ص د ي ق أ ح م د صاحب الغار الذي هو في ا ل م غ ا ر ة والنبي إ ث ن ا ن ي أ ع ن ي أ ب ا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله إ ث ن ا ن ي و أ ب و ا ل م ط ه ر ة الذي قد جاءنا تنزيهها في النور والفرقان أ ك ر م ب ع ا ئ ش ة الرضا من ح ر ة بكر إ ز ا ر حصان ي أ و ل ي س والدها يصافي بعلها وهما من روح الله مختلفان هي عرسه هي أ ن س ه هي انفه هي حبه صدقا بلا إ د ه ا ن لما قضى الصديق أ ح م د نحبه دفع ا ل خ ل ا ف ة ل ل إ م ا م الثاني أ ع ن ي به الفاروق فرق ع ن و ة بالسيف بين الكفر و ا ل إ ي م ا ن هو أ ظ ه ر ا ل إ س ل ا م بعد خفائه ومحى الظلام وباح بالكتمان ومضى وخلى ا ل أ م ر شورى بينهم في ا ل أ م ر فاجتمعوا على عثمان من كان يسهر ل ي ل ة في ركعه ة ا وترا فيكمل خ ت م ة ا ل ق ر آ ن ولي الخلافه صهر أ ح م د بعده أ ع ن ي علي العالم الرباني زوج البتول أ خ ا ل ر س و ل ورفده ليث الحروب منازل اقران أ ك ر م بطلحته والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن و أ ب ي ع ب ي د ة ذي ا ل د ي ا ن ة والتقى وامدح ج م ا ع ة ب ي ع ة الرضوان العشر المشترين ي ل م يشترون بالجنه عندهم شنو عندهم مواقف ب ي ع ة الرضوان ي و ل يمدحون لي اسم ش ي ع ه جنوبي بيعه الرضوان بيعتنو ف إ ن أ ر د ت ا ل ح ي ا ة ا ل ح ق ي ق ي ة لا بد من المواقف ا ل ق و ي ة ثم أ خ ت م ب إ ن أ ر د ت أ ن تصنع ح ي ا ة لا بد أ ن تعيش في ا ل ح ي ا ة معطاء ولا خير فيمن يعيش لنفسه ولا يعيش ل أ م ت ه انت ممكن تعيش ح ي ا ة س ع ي د ة ت أ ك ل وتشرب وتنقفل لا يكون عندك ع ل ا ق ة مع زول لكن ك ف ا ن ة اليتيم والسائل عن ا ل أ ر م ل ة وتقديم الخير هو أ ك ب ر سعاده والله نزول يقول لي يومين لوك شوال وجارك أنا يا ناس مساكين أيتام ما ناجد الأكل أمشي لو بالليل أتكلم لي أنزل أمشى أمشى نزيل دقيق حق قال لي و ا ل ل ه ب ر ج ع ا ل ب ي ت م ا ب ت خ يكون هذا ا ب عربية ك ه ر ا ك ب ط ي امر اخرى ل لان هناك امر ل اخرى ل لان هناك ا م ل اخرى ل آ ي ن وتحسن إ ل ا لان ن س و أ هناك ا الحياة الحقيقية لا عاش م ن ع ا ش بنفسه فسا كده الناس خ م س ة و ي ز و ل اختار لرغبته اذا ما مات ذو أيضا علم ن د ه ع وتقوى لما يموت فقد ثلمت من الاسلام ثلمه وموت الحاكم العدل المولى بحكم ا ل أ ر ض م ن ق ص ة و ن ق م ة الحاكم ساكت ما ي ف ع ل كان مات ما ي ف ع الناس ي ق و ل و ا بلى وشنو وانجلى وجددناك يا أ ك ت و ب ر في أ ب ر ي ل لكن الحاكم ا ل ع د ه ذكر مات الناس يبكو عليه إ ذ ا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثربت من ا ل إ س ل ا م ث ل ب ة وموت الحاكم العدل المولى بحكم ا ل أ ر ض م ن ق ص ة و ن ق م ة وموت فتى كثير الجود محلوم ف إ ن بقاءه خصم ونعمه ة في الفجر غنيان يريد تخيل دايما زول يموت عيوك لأنها بقت بكت على كان تبكي ما تعرف عنه وفي الغالب الناس المدس بكت بعد أ ن يموت وموت فتى كثير الجود م ح ل ف إ ن بقاءه خصب و ن ع م ة وموت الفارس ا ل د ر غ ا ن هدر فكم شهدت له بالنصر ع ز م ة وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظ ل م ة فحسبك خ م س ة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف و ر ح م ة وباقي الناس هم همج ا ل رعاع وفي إ ي ج ا د ه م لله ح ك م ة الناس خ م س ة ا ل ب ق ي ة مامت عدد والله عنده ح ك م ة إ ن ه ي ت م م و ن العدد أ ن ت في اثنين وفي ا ل خ م س ة ت ي كما يبقي ا ل ز ر و ن تبقوا م ش ك ل ة ك ب ي ر ة في, في حال يمكن كلنا نقدر عليه العابد ا القوام ده أ ص ل ح ك م ده ده فيه دبابات و ق ت ل ومشنقا و ط و ا ر ئ ما ت م ش عليه ك د ه ش و ف البلقيات الجود ده ده يلزم عنده قروش مع ا ن ه الزله مفلس ممكن بجود زي ما ا ل ص ح ا ب ة كان بيعملوا سبق درهم ا ل م ئ ة أ ل ف درهم أ ح ص ل على العابد القوامدي ن ا ج ي ربه في كل ظ ل م ة إ ذ ا مكيت ا من ا ل خ م س ة دين م ع ن ا أ ن ت تعيش حياه بغير معاني لا بد أ ن يكون لك دور حتى تجاه نفسك وتجاه ا ل آ خ ر ي ن بدعاء تسره اخر مقتطن الاستثمار في ا ل آ خ ر ة الاستثمار في ا ل آ خ ر ة ص ن ا ع ة ا ل ح ي ا ة بالاستثمار في ا ل آ خ ر ة و أ ع ن ي بها إ خ و ا ن ن ا نحرص على المشروع الذي فيه نجاح أ ك ث ر الدواجب ا ل ب ي ض ا ل أ ي ا م د ي غالي زول حبه يعمل التواجد لا ا ل أ ج م ش ة ل أ ن ه م ن ا س ب ة عيد لا لا البهارات ببهارات ي ع ا ل كويس لا ازول التاجر في الماشيه لا اخير ا ل أ م د ا د والركشات ازول أ ي زول يشوف بعدك المشروع اللي ب ل ا ز م ه وبيحرص عليه لا بد أ ن تحرص على ما يرفعك في أ خ ر ى ا ل آ ن أ ن ت بين يدي ع ش ر ة أ ي ا م هي من أ ج ل أ ي ا م الدنيا ماذا أ ن ت فاعل فيها لا بد أ ن تري ربك من نفسك خ ي ر ا و أ ن تظهر له و أ ن تتعرض ل ن ف ح ا ت ه ورحماته ب أ ن تتعبده وتتقرب إ ل ي ه فلا يصنع ح ي ا ة ف ا ع ل ة في الدنيا من لم يستثمر في ا ل آ خ ر ة إ خ و ا ن ا ا ل آ ن أ ي زول يسمع ا ل ع ش ر ا ل أ و ا خ ر و ا ل أ و ا ئ ل م ن ا نتعلم اننا نتعلم اننا ن ع ل م ا ن ا نتعلم اننا ت ع ل م ا ن ح ا ن ل م اننا نتعلم اننا ل م اننا نتعلم ا ن ا ن ل م اننا ن ع ل م اننا ن ت ل م اننا ن ت ل م اننا ن ت ع م ن ن ا ن ع اننا ن ت ع ل اننا ت ع ن ن ا ت ع ن د ا ع ل م اننا ل م اننا ن ل م ك ا ن ت ل م اننا ن ت ل م اننا ن ت ع ل ي اننا نتعلم اننا نتعلم اننا ن ت م اننا نتعلم اننا نتعلم اننا ن ت ل م اننا فالمويه والصابون لما الايه العشر قال ف إ ذ ا قدم اضحيته لذبحها لله ك أ ن م ا قدم عروسا تخيل زول شو ما استنفذ فهموا ما شريوا منه دا من باب قول تعالى ذلك وما يعظم شعائر الله ف إ ن ه ا من تقوى القلوب زول ب ي س ت ن ى ا ل ض ح ي ة من أ و ل يوم كل يوم ي ح م ل خروف ده ب ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ا نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ي نحن ح ن نحن ن ح م نحن نحن نحن ح ي ة ع ن د ه ف ن ح ة ع ب ا د ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ا ل ح ن نحن نحن نحن ن ح ي نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن قد وصلت إ ل ى ن ه ا ي ة هذه المحاضره والتي كانت تحت عنوان ص ن ا ع ة ا ل ح ي ا ة لعل فيها إ ش ا ر ا ت ومعالم في ص ن ا ع ة ا ل ح ي ا ة ولولا ضيق الزمن كنت أ س ا ئ ل الحاضرين عن ما هي معالم ص ن ا ع ة ا ل ح ي ا ة ما ت ك و ن و نسيتوا يا إ خ و ا ن ا معالم ص ن ا ع ة الحياه أ ن ا أ ص ن ع ح ي ا ة ح ق ي ق ي ة م م ت د ة إ ل ى ا ل آ خ ر ة و ط و ي ل ة و ن ا ف ع ة للناس لا بد من ق و ة ا ل إ ي م ا ن وفاعليته نمره واحد عدم الرضا عن النفس والواقع وعدم الرضا بالدون نمره ثلاثه ارتياد معالم الامور و ا ل ج د ي ة في المسائل و ا ل أ م ر رابعا يلا التسليم بالفشل والاعتراف به من أ ج ل تحقيق النجاح بعد ذلك أ و ل خطوه ل أ ن تكون ناجحا حتى في حياتك كموظف كمدير ك... لا بد تعترف ب ا ل أ خ ط ا ء ستجد تعالجا خامسا المواقف ا ل ق و ي ة في الدين سادسا أ ن تكون الاستثمار ل يوجد ي على ا ل م ن ط ق الاستثمار باخر حال ان تكون م ع ق ا ء أ ن تكون ش ن و م ع ق ا ء ذكما سابعا الاستثمار في ا ل آ خ ر ة نكون بذلك قد وصلنا إ ل ى ن ه ا ي ة ا ل م ح ا ض ر ة أ س أ ل الله العون والسداد والقبول ويتقبل منكم لحضوركم و إ ن ص ا ت ك م واستماعكم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته